موضوع دار في بالي وهو هو موضوع علو همة في خضم دخول الدنيا خصوصا على طالب العلم كيف يستطيع أن يزيد من همته كيف يستطيع أن يثبت هذه الهمة والمقصود في قضية الهمة ليست فقط في طلب العلم هذا باب من الأبواب الذي هو طلب العلم لكن هناك أبواب كثيرة أبواب أخلاقية أبواب علمية أبواب سلوكية أبواب عبادات أبواب معاملات كيف تكون يكون العبد همته عالية في هذه الأبواب يجمع من بينها ويثبت عليها ونطلب من الشيخ دكتور هشام الحسني توجيه في هذا الباب أو شيء يشحذ الهمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظلله ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فثم أما بعد لا شك يعني أيها الأخوة الكرام أن الكلام الذي يعني نتكلم به ليس بجديد عليكم وليس بخاف على كثيرا منكم قبل ايام كنت اقرا في كلمات لابن القيم رحمة الله عليه استوقفتني يعني عباره جميله جدا لابن القيم يقول فيها مخاطبا يعني مخاطبا الانسان يقول اعلم ان عباده المسلم لله عز وجل حاجه المسلم الى عباده الله عز وجل وحده وعدم الاشراك به لا في محبته ولا في ربوبيته ولا في شيء مما هو من حقوقه سبحانه وتعالى هي حاجة أعظم من حاجة الجسد إلى الروح ومن حاجة العين إلى نورها بل حاجتها لا تقارن بماذا؟ لا تقارن بأي شيء فإذا علمت أن عبادة الله سبحانه وتعالى والتعلق به عز وجل هو أهم ضرورة تحتاج إليها وأم وأهم أمر تحتاج إليه فإنك ستسلك كل ما يعينك على ماذا؟ على تحقيق هذا المقصد العظيم وهي عبودية عبوديتك لله سبحانه وتعالى حتى تتحقق يعني حتى تحقق هذا الامر العظيم وهي عبوديه الله عز وجل لا بد لك في هذا المشوار وفي هذا الطريق لا بد لك من امور تعينك على ماذا تعينك على الاستمرار والبقاء في هذا الدرب وكما يعني كان الشيخ الالباني رحمه الله عليه يقول وفي عباره جميله جدا يقول ليس الغرض ان تصل الى اخر الطريق ولكن الغرض ماذا ان تموت وأنت سائر على هذا الدرب وهذا القول مصداق قول نبينا صلى الله عليه وسلم لما ضرب خطا ووضع ماذا خطوطا أخرى وقال هذا سبيل الله وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان فمن سلك هذا السبيل وصل إلى مراد الله عز وجل منه وهو جنة عرضها السماوات والأرض وفوق ذلك رضا الرحمن سبحانه وتعالى فالمسلم تتخطفه في هذه الدنيا تتخطفه إما شبهات أو شهوات وأنا يعني حينما أرى هذا وإخواني ومن يعني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 لكن كذلك في نفس الوقت يستدعي منا هذا الأمر أن نتذكر دائما أن هناك أناسا قبلنا سبقونا في التدين سبقونا في الاستقامة سبقونا في العلم السؤال اين هم الآن اين هم الآن الجواب نقول هم على ثلاثة أقسام منهم من هو ثابت ولله الحمد إلى يومنا هذا ومنهم من اخذته أخذته الدنيا بفتنها وشهواتها ومنهم من أخذته الشبهات والأهواء والأحزاب بأهوائها وبفتنها كذلك فالمقصد أيها الأخوة كيف أحافظ على نفسي وعلى ديني وعلى مستقبلي الذي أطمح إليه وهو مصيري في الآخرة كيف أثبت على هذا؟ وألقى الله عز وجل وهو راض عني طبيعي جدا أنك في هذه الأجواء وفي خضم هذه الفتن وهذه الأمور أن تلاقي شيئا من الشبهات أو شيئا من الشهوات هذا متوقع لكن الذي يطلب منك كيف تواجه مثل هذه الفتن سواء كانت شبهات أو كانت شهوات من اكثر ما يعينك على هذا هو العلم الشرعي وإذا قيل العلم الشرعي يقصد به يقصد به ما يكون فيه نجاة المسلم لا ان اتعلم اليوم علم ثم اتركه لمده شهر وشهرين وبعد شهرين ارجع وأقول عن نفسي اني انا طالب علم في الحقيقه هذا يعني ما ما يكاد يسمى طالب علم اقرب الى ما يكون الى اللعب طلب العلم يحتاج الى ثبات يحتاج الى صبر يحتاج الى مثابره يحتاج كذلك الى ان تذكر نفسك يحتاج الى ان تجد لك من من اخوانك من يعينك قد تضعف لوحدك لكن تجد من اخوانك من يقويك احيانا ان راى الشيطان قوه العلاقه وقوه القرب يعني والتعلق بالله عز وجل بين بعض الاخوه يغرس فيهم وي فيهم ماذا بعض الامور التي يجعلهم قد يفترقون طالما ان اخي على على السنه على مرضات الله عز وجل ليس عنده من المخالفات التي تستدعي تستدعي هجرانه او تستدعي تركه لله عز وجل وهذا يعني واجب ان كان من تصاحبه على انحرافه وعلى عدم ثبات في في منهجه وفي في دينه حتى لا يؤثر عليك لكن المقصود انه قد يزرع الشيطان بين بين بعض الاخوه ما يكون ماذا ما يكون فيه شيء من النفره ان وجدت مثل هذا فانظر في نفسك وراجع حساباتك كما يقولون انظر هل هذا الشخص ولو اخطا في حقي ولو فعل ولو فعل ولو فعل هل هو على السنه هل هو على ما يرضي الله عز وجل إذن دع هذه الامور ماذا الشخصيه والامور الدنيويه دعها ماذا اتركها جانبا انه ما من انسان الا وتجد فيه ماذا نقص حتى انت في نفسك ماذا فيك نواقص وفيك بعض المثالب وفيك بعض العيوب واخوك قد تجاوز عنها وصاحبك واضح ف لا بد اني يعني لا اترك مجال للشيطان ان ينزغ بيني وبين اخي هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه التي تكلمنا عنها من حيث يعني الاستمرار على العلم الان قبل قليل نتكلم مع الاخوه بارك الله فيهم يعني نتذكر في بعض في بعض الاوقات فلان وفلان وفلان أينهم يعني قد يتاثر الانسان وقد يحزن لما قد يصيب يعني بعض إخوانه من انغراس في الدنيا وعدم التفات للجانب العلمي وهذا لا شك أنه مما يؤخرك عن الله عز وجل ومما يضعف همتك التي أشار إليها الدكتور أحمد إذا الله خير لأن الغرض يا مشايخ الغرض من علو الهمة هو ماذا؟ لماذا تطلب انت علو الهمة؟ ها شاركوني انت ما أريد أن تسمعوني بس ها؟ ما الغرض من أن تكون همتك عالية في العلم؟ شو الغرض الذي تريد أن تصل إليه؟ الوصول إلى رضا الله, الله عز وجل كل من يسلك هذا الطريق وهو طريق العلم وطريق التحصيل العلمي الشرعي هو مقصده الأول والأخير ماذا؟ تحقيق مرضات الله عز وجل لكي يرضى الله عز وجل عني وهذا العلم مما؟ مما يساعدني ويدفعني في في ماذا في تحقيق هذا المقصد العظيم وهو رضا الله عز وجل فالغرض ايها الاخوه هو ان نسير على هذا الدرب بمقتدين بماذا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم متاثرين بما كان عليه صحابته رضوان الله عليهم يعني لو تنظر انت في حالك وتنظر في حال الصحابه رضوان الله عليهم والله تحتقر نفسك والله تحتقر نفسك وتنظر الى نفسك وأنت لا تساوي ماذا ترى نفسك لا تساوي شيئا أمام ما بذل هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم أمام ما قدموا أمام ما ضحوا رضي الله عنهم وأرضاهم يعني منهم من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة ومع ذلك ماذا كان يفعل والله لا يرضى لنفسه بالقليل أبدا يصر على أن ينافس أصحابه وينافس إخوانه في ماذا في جوانب الخير عمر رضي الله عنه مبشر بالجنة ومع ذلك لما رأى أبو بكر رضي الله عنه يتصدق ماذا فعل قال لا أتصدق بأكثر من ماذا من أبي بكر ليس حقدا ولا حسدا وإنما منافسة في ماذا منافسة في الخير حتى ينال النصيب الأكبر من رضى الله عز وجل عنه لذلك ال ال ال الذي يعينك على هذه الجوانب وهي تحقيق مرضات الله عز وجل هو طلب العلم الشرعي والاستمرار عليه والصبر وعدم يعني التململ او او التضجر ويقول يعني بعضهم يقول انا انا جلست مثلا خمس سنوات سته سنوات عشر سنوات وما ارى نفسي ما ارى نفسي اني ماذا اني حققت شيئا من العلم يقال له أخطأت بل هذا من وسوس من وساوس الشيطان وأنت لو دققت في نفسك ستجد أنك قد تعلمت خلال هذه العشر سنوات أشياء ما كنت تعلمها بل كنت تجهلها قبل هذه المدة لكن أنت وسوس إليك الشيطان تريد ماذا تريد أن تكون في خلال العشر سنوات تكون عالم الأمة مستحيل هذا حتى في الأمور الدنيوية أنتم تشاهدون يعني في في أموركم الدنيوية ما يصل الشخص الى درجه الى درجه عاليه ومرتبه رفيعه في في العلم في تخصص معين خلال عشر او عشرين سنه لا قد يجلس احيانا ثلاثين سنه قد يجلس لكن المهم انه ماذا انه يعني يمشي على هذا الدرب وهو في سيره يسير سيرا ماذا صحيحا مراعيا مرضات الله عز وجل مجانبا للبدع واهلها مبتعدا عن شهوات الدنيا التي قد تنهش منه من هنا أو من هناك فلا بد أن ينظر في حاله ويراقب نفسه ويتأمل في من كان قبله ويسأل الله عز وجل الثبات إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول إني لاستغفر الله في اليوم والليلة كم سب أكثر من سبعين مرة وكان أكثر ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي ها ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقال عنا لابد يا اخوه أن نتفكر ونتذكر دائما قد أضعف قد أفرط قد وقد وقد لكن أتذكر دائما ماذا أني مؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى <تصفيق> رحيم وكريم وجواد سبحانه وتعالى وأنه لا يخيب ظن عبده به إن أحسن الظن به وصدق مع الله سبحانه وتعالى إن أنت لجأت إلى إنسان كريم لن يردك فما بالك باللجوء إلى أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى وأجود الأجودين عز وجل ان لجأت إليه صادقا مخلصا منيبا تائبا تسكب العبرات لربك سبحانه وتعالى ساجدا منطرحا بين يديه والله مثل هذا لا يرده الله عز وجل إن كان صادقا إن كان ماذا صادقا أحسن الظن بالله عز وجل وثق بربك وتوكل عليه واعتصم به عز وجل والله ستجد من انشراح الصدر وتجد من الفرج والطمأنينة وراحة البال والهدوء والاستمرار والعون من ربك سبحانه وتعالى لا نريد يعني أن نطيل عليكم لكن هذه يعني خواطر مثل ما قال بن بارك جالت يعني في خاطري ونسأل الله عز وجل ان يكتب الله عز وجل بها النفع وليس هناك شيء جديد يعني على هذا عندكم الحمد لله ما هو افضل مما انا اتكلم به وخير بمرات ومرات بارك الله فيكم وسبحانك الله ومحمدك شكرا لك استغرب كتبك الله يحبك ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين ان الطريق الى الله سبحانه وتعالى واحد لكن في هذا الطريق يعني شعب من شعب الإيمان كثيرة كل إنسان يتنافس في شعبه ولكنهم كلهم على الطريق قد يكون هذا همته أعلى من هذا وهذا غلب جانب شيء من الشرع على الجانب الثاني من باب مع أنه يأخذ بالشرع ككل قال وأفضلها أفضل هذه الشعب وأولها العلم قال وأفضل هؤلاء كلهم الذي تمسك بجميع الشعاب الشعاب التي هي من شعاب الايمان احنا نريد الشيخ محمد الله يحفظه آمين. يعطي نبدع على ما اختار الشيخ هشام عن توجيه مثلا الجيل اللي هو من بين 15 لين العشرين كيف يتمسك بهذه الشعاب كيف يكون مثلا سيره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 عموما الموضوع الذي طرحه الشيخ احمد قضيه ان اعلى شعب الايمان هو العلم ومسألة التحديد في العمر هذا ربما يكون لها يعني شيء من الدقه احوج ما نحتاج الان الى الى الى النصح العام لان مراعاه السن هذا يعني قد يحتاج الى شيء من التفصيل والتدقيق لكن في جمله القول اعظم ما يتقرب به الانسان الى ربه جل وعلا طلب العلم الشرعي ولذلك كان طلب العلم افضل من نوافل العبادات افضل من نوافل العبادات ولأن شعب الايمان كثيره فمن الفقه العظيم أن الإنسان يبذل جهده فيما فتح الله جل وعلا عليه من من الأبواب بعض الناس قد لا يفتح له في باب الصيام لكن يفتح له في باب القيام وبعض الناس لا يفتح له في باب القيام يفتح له في باب الصدقة وأفضل الناس من جمع هذه الخصال خصال الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق اليوم قال أبو بكر أنا قال من صلى على جنازة قال أبو بكر أنا أو قال من تبع جنازة قال من أصبح منكم صائما قال أبو بكر من عاد مريضا قال أبو بكر أنا هذا حال المؤمن أنه حريص على أن يكون له مساهمة في كل ميدان ولكن قد يقصر في بعض الأشياء عن بعض فيفتح الله جل وعلا عليه في باب دون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 أبواب من العلم وكان لا يقوى على الصيام في جميع حالاته فتح الله جل وعلا على بعض الصحابة أشياء دون بعض ولكن يبقى أن الصحابة قد يجتهد في الباب المعين لكنه لم يخلي نفسه من الفائدة في بقية الأبواب وهذا الواجب على الإنسان أن يكون دائم الحرص على أن تتنوع عنده العبادات حتى إذا ما فتر في عبادة انتقل إلى عبادة أخرى إن لكل عمل انشرة كما جاء في الحديث ولكل شيره فتره فمن كانت فترته الى سنة يعني ينتقل من طاعه الى طاعه اخرى قال فقد نجا ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك اذا ينبغي على المسلم دائما ان يحرص على ان يكون له في شعب الايمان نصيب في باب الصدقه في باب بر الوالدين في باب صله الارحام في باب صله الناس وزياراتهم وفي باب المراعاة أحوال الناس في باب القيام في باب العلم في باب صلاة النوافل وما يتعلق بالمحافظة على الرواتب وغير ذلك لا يحرم نفسه من هذه الأبواب التي فيها خير ثم يحرص طالب العلم خاصة لان نحن إذا قلنا أن أفضل الأعمال او من أفضل الأعمال يعني كما جاء في الحديث ما أفضل الأعمال قال الإيمان بالله ورسوله ومعنى إيمان بالله ورسوله من أبرز ما يدخل فيه باب العلم لأنك بالعلم تعرف شعب الإيمان وتعرف ما يجب وتعرف ما يحرم عليك تعرف ما يستحب تعرف المكروه تعرف الواجب باب العلم ولذلك كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ولأن العلم ينجي صاحبه من المزالق وينجي صاحبه من الأفكار المغلوطة ينجي صاحبه من مضلات الفتن ينجي صاحبه من كثير من الأهوية الرديه التي قد يبتل البعض بها طيب كيف يصنع طالب العلم هو يريد أن يقوي همته في هذا الباب العظيم من أعظم ما يقوي همة طالب العلم أمران. أما الأمر الأول فهو النظر في فضائل العلم إذا وقف على قول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسم لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه الآية الله عز وجل استشهد بها الملائكة وأولو العلم على أعظم مشهود فهذا دل على منزلتهم شهد الله أنه لا إله إلا هو على لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم يشهدون على هذه الشهادة ثم قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء دليل المنزلة العظيمة التي يصل إليها العلم هو أنهم يحققون الخشية لله سبحانه وتعالى كذلك قول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب لا يستوون وكل استفهام في القرآن لا يأتي له جواب فجوابه مفهوم لا يحتاج إلى إجابة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لم يات الجواب لانه ظاهر واضح قال انما يتذكر اولو الالباب والنظر في سنه النبي عليه الصلاه والسلام وما ورد فيه من الحث على طلب العلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون وبينهم الا حفتهم الملائكه وشيتهم الرحمه الحديث الاخر من التمس طريقا يلتبس فيه علما أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الحيتان لتستغفر لطالب العلم عندما جاء صفوان بن عسان المرادي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الذي جاء بك؟ قال أطلب العلم قال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم لتحف الملائكة وتغشاه الرحمة وتستغفر له الحيتان في الماء هذا كله يدل على فضائل العلم الأمر الثاني أن ينظر في سير السلف فان هذا مما يقوي الهمه جدا في هذا الباب ويحفز النفس على الاقبال على العلم ولا تنظر الى الى حال من تجالس لان من تجالس ربما يكون ضعيف في الهمه فتاتي انت وتحاول ان تصل الى هذا الضعف انت اضعف منه فتحاول ان ترتقي بنفسك الى هذا الضعف هذا لا يفيد وانما انظر الى اصحاب الهمم العاليه انظر الى اصحاب الـ الـ الـ القمم في الهمم ولا تنظر الى وتحاول ان ترضى بالقليل في هذا الباب لا هذا الباب خلاف باب الدنيا باب الدنيا تنظر ايش انظروا الى من هو ادنى منكم ولا تنظروا الى من هو اعلى منكم لئلا تزدروا نعمه الله عليكم باب العلم والعباده لا انظر الى من هو اعلى منك حتى تسعى في ان تصل اليه وافضل منه وافضل لانه هو بشر كيف وصل الى هذه المرتبه انا اريد ان اكون افضل منها لذلك اسعى في في تحصيل ما ما سلك هذا الذي سبقني له واتجاوز ذلك ايضا لان هذا باب خيرات وحسنات فعندما تتامل في حال العلماء في طلبهم للعلم وتجد ان هذا سافر مسيره شهر ليسمع حديثا واحدا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام على على ال شظف العيش العيش وقله الزاد وطول المسافه والحر وكل هذا اللي حديثا ثم يرجع الى بلده هذه همم عاليه يقال ان ابن عقيل الحنبلي الف كتابا سماه الفنون قالوا الفه في 800 مجلد وقيل 600 مجلد كما في بعض ثمان 800 مجلد و600 مجلد ألف كتاب الفنون عندما تنظر في سيرة هذا العالم ابن عقيل الحنبلي ستعرف لماذا استطاع أو ما الذي جعله بهذه الهمة العالية قال كنت لا أكل الخبز الان ما نقول لا نأكل نأكل الخبز. الخبز إن شاء الله وفيه خيرات قال كنت لا أكل الخبز لأنه يأخذ وقت في المضغ فأنا أحتاج إلى هذا الوقت فكان يسفون له الكعك فيجعل فيه فمي ويشرب عليه الماء وهذه الوجبة التي يستغل بها الوقت ولذلك قال كان يكتب فإذا تعب استلقى على ظهره يفكر في المسألة التي بعد أن يقوم سيكتبها آه إذن الاستغلال هنا حتى في في وقت الراحة هو يستغل لشيء آخر ولذلك استطاع أن يحصل على أو يحصل هذا الخير الكبير فألف كتاب الفنون وبالمناسبة كتاب الفنون مفقود وظهر منه شيء يسير وقريبا في الأسابيع الماضية وجدوا كتاب الفنون الذي هو الكبير حسب ما رأينا في بعض ال. الأخبار. طيب عندما تنظر في بعض الـ الـ الهمم السلف تقول هذه أقرب ما تكون أساطير هؤلاء بشر عاشوا على الأرض بهذه الهمم يعني أحدهم يقول ما أكلت بيدي منذ ثلاثين سنة أختي تطعمني لأنه مشغول بالقراءة وبتبيض النسخ وبكتابة الحديث ما يجد وقت يأكل فأخته تطعمه يعني هذا يدل على الهمة العظيمة التي وصلوا وصلوا إليها في طلب العلم لذلك لما سئل الشعبي كيف نطلب العلم قال بصبر كصبر الجماد هذا جماد صبر وفي الحقيقة جماد لا يتصف في اصله بالصبر لكن جعل له صفة الصبر بأنه لا لا يتحرك لا يضيق لا يزعل لا يتأفف لا يمل قال بصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب صباح ما في أجعل للعلم نافلة الوقت أنا بعد اكل أن أكل وأشرب وأنام قال ثمان ساعات الشباب متمسكين بثمان ساعات حق النوم ويأخذون فوقها ساعتين احتياط ثم يكون السلام أيضا بعد ذلك بعد الثمان ساعات من النوم وهنا قيلوله في الظهر ثم الحرص على جميع الوجبات أن تكون في أوقاتها وتأخذ كل وجبة قريب الساعة وأيضا بعد ذلك أنني أنتهي من الأولاد وأنتهي من المشاغل الدنيا ثم تبقى ربع ساعة في اليوم لا بد من طلب العلم ما بقيها شيء اجعل للعلم أفضل الأوقات ولذلك قال ابن سعدي رحمه الله العلم كثير والعمر قصير فإذا انفقت القصير في طلب الكثير حصلت اليسير أنت لو أنفقت العمر كله في طلب العلم ما حصلت إلا شيء اليسير وما أتيتم من العلم إلا قليلا فكيف إذا أضعت اليسير هذا الذي هو العمر قصير أضعته ماذا تحصل من العلم؟ ما تكاد تحصل شيء فتريد أن تكون طالب علم وأنت تتمتع بكافة حقوقك من الراحة والدعاة وال والخروج والدخول والذهاب والإياب والمجالسة والمؤانسة وكل شيء ثم بعد ذلك تريد ان تحصل علما وفيرا العلم لا يشرب وليس دواء يشرب او هو عباره عن حقن تعطى في في الدم العلم يحتاج الى همة يحتاج الى صبر يحتاج الى قراءه يحتاج الى ليل سهر فيه, فيه في تلقيحه في النظر فيه يحتاج الى حضور الدروس تشحذ همتك على الذهاب الان مع سهوله الامور ضعفت الهمم الان الامم متيسره في ارجاء الدوله اسال الله ان يحفظ عامها وخواصها على السنه في كل مكان في دروس الحمد لله وفي ثم ياتيك البعض ويقول اخوي انا بغى دروس انا قلت للشيخ عشان مره إذا قال لك طالب علم انا اريد درسا يعرف ان هذا لا يطلب علم هذا ليس ليس من طلبة العلم هذا هذا فقط يعني هي شهوه ورغبه وكما قال الشيخ يعني هذه ما هي همه تريد تطلب علم وتريد يعني وانت لا تبذل شيء لا يمكن يا اخي قال قل لطالب العلم يلبسن علين من حديد جاء عن سفيان عن يحبن ابي كثير لا ينال العلم براحه الجسد لا ينال العلم براحه الجسد يعني قال احد السلف قال بعت سقف بيتي لافهم بابا في النحو اخذ سقف بيته وراح باعه يفهم باب في النحو نحن ما نحتاج الان ان نبيع سقف بيوتنا ولا ولا سياراتنا ولا الحمد لله ما نحتاج هذا الشيء لكن نستطيع ان نحصل الشيء الكثير بشيء من الهمه لان الامور متيسره ونحن والله نخاف ان تكون هذه النعم هي حجه علينا لان الله جل وعلا قال ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم تسال عن النعيم لا تظنك ستسال فقط لماذا قصرت او لماذا اذنبت او لماذا عصيت تسال ايضا عن, عن النعيم ولذلك يبتلى الانسان وانا بلوكم بالشر والخير فتنه يبتلى ايضا بالنعيم الشاهد من هذا أننا حتى نرتقي في باب العلم نحصل شيء من العلم لا بد أن نرتقي بالهمة لا بد أن نجتهد لا بد أن نعزم العزم الأكيد ونشهد هممنا بشكل قوي جدا على تحصيل الخير على تحصيل العلم وهذا القضية كيف يحصل العلم أو هذا أبواب قد تكلم عنها العلماء في طريقه التحصيل وفي التدرج وفي الكلام هذا الشاهد من هذا كله انك تستحضر الهمه لا بد يكون عندك همه وابذل شيء من مالك تحتاج انك تذهب الى مكان كذا تدرس وتذهب الى كذا تدرس وتحتاج انك تبذل من وقتك تسهر قليلا في طلب العلم لاننا الان جاءت لنا من الصوارف التي صرف الطلاب عنده همة في النظر في وسائل التواصل تتجاوز الساعتين والثلاث ساعات وأربع ساعات هذه أنا أعتبرها همة لكنها همة ضعيفة ما هي همة هذه هذا وبال على صاحبه وإذا ما حدثته نفسه أن يقرأ كتابا تملل ونظر في الساعة والله مرت خمس دقائق على قراءة الكتاب هذا يكفي ولا نزيل قال عشر دقائق هذه همتك في طلب العلم فلابد أن نقف مع أنفسنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل ان توزن لكم كما جاء عن عمر رضي الله عنه صلى الله ان ينفعنا وانياكم بما نسمع صلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد تكلمنا قبل عن مساله الهمه في طلب العلم ونحتاج يعني بشيء يسير جدا عن الهمه في باب العمل بالعلم لا شك ان الفائده من العلم الشرعي ليس مجرد جمع المسائل فقط او معرفه دلائل هذه المسائل وانما ان يتاثر طالب العلم بهذا العلم من حيث السلوك ومن حيث باب العباده وكلما ازداد علما كلما ازداد تقربا الى الله جل وعلا على هذا الناس في هذا الباب على ثلاثه اصناف منهم من يزداد علما ولا يزداد عباده ولا تقربا الى الله ومنهم من يزداد علما ويزداد عن الله بعدا ومنهم من يزداد علما ويزداد الى الله قربا والاخير حاله الاخيره هي الحاله الصحيحه وهي المستفاده من العلم اصلا لان العلم حجة لك أو عليك فإذا رأيت في نفسك أنك كلما سلكت باب العلم كلما تقربت إلى الله أكثر وزادت عبادتك وزاد اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصت أكثر فأنت في خير أن طالب العلم لا بد أن يعرف وأما إذا كان حالك كما قيل مكانك راوح لا ي ليس هناك تقدم ليس هناك افاده تلتمسها في نفسك فانت على خطر فلا بد ان تعالج هذا الخلل العلم وسيله للتقرب الى الله جل وعلا, وعلا وعندما نقول التقرب الى الله فهذا امر متقيد بالسنه وهنا ننبه الى امرين اما الامر الاول فان أفضل العبادات التي يقوم بها العبد هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر قال أحدهم أو قال وقد سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها يعني رأوا أنها قليلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن يعني ضعاف نحتاج إلى العبادة فقال أحدهم أما إني أصوم ولا أفطر صيام الدهر وقال الاخر اقوم ولا انام وقال الثالث لا اكل اللحم تقربا وفي روايه انه قال لا اتزوج النساء فبلغ النبي عليه الصلاه والسلام هذا الامر فقال اما اني اكل اصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام في رواية وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني إذن المقياس الصحيح للعبادة والتقرب الى الله جل وعلا هو متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي قال في الحج خذوا عني مناسككم لعل لا القاكم بعد عامي هذا لن تتقرب الى الله جل وعلا بافضل من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم في باب العباده هو سبيل وطريق الى ايش الى البدع الى البدع اذا لا بد في كل عباده نتقرب بها الى الله جل وعلا لا بد من امرين الاخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان تكون هذه العباده على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني الذي اود التنبيه عليه هو ان النظر في هذا الباب لا يكون بالنظر الى حال ما ورد عن افراد السلف في بعض العبادات فيقال فلان كان يختم القرآن أو يختم في اليوم ختمتين مثلا فنقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث إذن واجب علينا هنا النظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليست إلى هذه الأفعال أو يقال فلان قام بثلاثة آلاف ركعة في الليلة فنقول كما قالت عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشر ركعة هذه هي صفته صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في باب القرآن في باب الصلاة في باب الصيام في باب التعبد لله جل وعلا بجميع أنواع العبادات يكون النظر في ذلك إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقتفون ويقتدون به صلى الله عليه وسلم وما حصل من بعض التابعين أو ما نقل عن عنهم من من بعض ال ال الزيادة في العبادات أو او الحرص على ذلك او فهذا يدل أولا على همتهم ولكن لا يدل ابدا على وجوب اتباعهم في ذلك أو على الاقتداء بهم في هذه الأمور وإنما الاقتداء دائما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فإن الواجب على طالب العلم أن يحرص على تحقيق هذه السنة ولا ينظر إلى, إلى غيرها إذن يتأمل طالب العلم دائما في أن يكون عاملا بعلمه قال الناظم عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن أول من تسعر بهم النار هذا الحديث نظمه الناظم في في البيت السابق حديث بهريرة في مسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وذكر منهم العالم عجيب عالم وتسعر به النار ومن أول من تسعر بهم النار نعم قال يا رب طلبت العلم فيك قال لا إنما طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل حصلت على الذي أنت تريده في الدنيا طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب في نار جهنم كان أبو هريره رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يوشى عليه من هول هذا الحديث حديث عظيم لأن هذا الحديث يتعلق بأمر النية في طلب العلم وان النيه لله سبحانه وتعالى لا توجد نيات متزاحمة هنا النيا لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى ولذلك قال بعض السلف عالجت نيتي أربعين سنة عالجت نيتي أربعين سنة إذن يحتاج أن يعالج نيته دائما ولذلك طالب العلم دائما بحاجة إلى تجديد النية هي ليست نية في أول طلبه فقط وإنما دائما يجدد النية يعرف أن هذا لله سبحانه وتعالى لكن لا يأتيه الشيطان ويقول أنت الآن تطلب العلم لغير الله أترك لا تزيد السيئات على نفسك لما سئل ابن جريد قالوا له من طلبت العلم؟ السلام قال طلبت العلم يعني سئل فلان وفلان وفلان لمن طلبت العلم قالوا لله سويله بن جورجلي لما طلبته العلم قال طلبت العلم لغير الله كان صادقا قال طلبت العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له الانسان ربما في اول امره يحدث شيء من الضعف في النيه لكن مع ديمومه النظر في العلم وحضور مجالس العلم يتفقه ويتعلم ويزداد قربه من الله جل وعلا ويبتعد عن وساوس وخواطر الشيطان ويبتعد عن سبل الرياء والسمعة ونحمد ذلك يتقوى باب الإيمان والنية الصالحة عنده فيخلص بإذن الله لله سبحانه وتعالى قال فأبى الله إلا أن يكون له النسان محتاج أن يجتهد في باب النية ويحرص على أنه يعني قالوا للإمام أحمد ما النية في طلب العلم قال أن تنوي رفع الجهل عن نفسك هذه من النية الصالحة تطلب العلم ترفع الجهل عن نفسك تطلب العلم تفيد الناس تطلب العلم تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا العلم أنت اليوم علمت سنة تعمل بها علمت فريضة تقوم بها ولذلك قال ابن مسعود في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه لابد من انسان إذا أمره الله جل وعلا بأمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أن يكون مبادرا إلى هذا الأمر لذلك جاء عن علي رضي الله عنه فيما رواه البغدادي الخطيب قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه الا ارتحل هتف العلم بالعمل فان اجابه هو الا ارتحل قال اهل العلم العمل بالعلم مع ما فيه من التقرب الى الله جل وعلا ايضا فيه حفظ العلم ومثال ذلك من أدعية الاستفتاح استفتاح الصلاه اللهم باعد بيني وبين خطاياي ومن أدعية استفتاح الصلاه الله اكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا ومن ادعية استفتاح الصلاه ايضا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جد ولا اله غيره هذه كلها من أدعية الاستفتاح عندما تحفظ أو علمت بهذا الحديث فعملت به لا تنساه لكن عندما يكون طلبك للعلم طلباً نظرياً فقط فقط علمت بهذا الحديث طيب ليه ما تعمل به؟ عملك بالحديث سبب لحفظه سبب لحفظه وهكذا في, في التسبيح بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة مثلاً جاء سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر عشر مرات جاء 11 عشر مرات إحدى, إحدى, إحدى عشر مرة جاء 33 33 ثلاثة وثلاثين وتختتم أربع وثلاثين بجاءت إذن عدة صفات أكثر من خمس صفات جاءت فإذا طبقت هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة أفادتك ثلاثة أشياء أما الأمر الأول فهو امتثال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأمر الثاني فهو حفظ هذه السنه لن تنسى مره تقول بهذه الصفه ومرة تقول بهذه الصفه الامر الثالث انك تنوع العباده لله سبحانه وتعالى تتقرب الى الله بعبادات كثيره ليس بعباده واحده كما هو الحاصل عندنا الان ولذلك الان عندما ننتهي من الصلاه دائما وقد تعودنا على طريقه واحده في في في في التسبيح نجد اننا لا ندرك شيئا منها حتى اننا نسمع صفيرا من بعض الناس ما ما ما يدي ما يدري ما يقول تعود على امر معين لكن لو انه قال اليوم لا الان سا الذكر الثاني سيكون منتبها لما يقول ويقظا ومعتنيا بما بماذا يتكلم بماذا يتقرب الى الله جل وعلا إذن الهمه في طلب الهمه في العمل بالعلم امر مهم بل هو بل هو المقصود من العلم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون إذن الواجب على الانسان ان يحرص على اداء زكاه هذا العلم اولا في نفسه بالعمل بالعمل بالعلم فيحرص دائما على تفقد هذا الباب في حياته العلمية وإلا فإنه كلما ازداد من العلم معه جران العمل كان هذا دليل أولا على عدم الإخلاص لأن من أبرز علامات الإخلاص العمل بالعلم والاجتهاد في العمل نحن ننظر الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يسمع الحديث فمباشرة يأخذ به لا يتردد فيه يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك جاء في الصحيح عندما حرمت لحوم الحمر الأهلية حديث أنس قال فناد المنادي أن, إن الله ورسوله قد حرم لحوم الحمر الأهلية قال فأكفئت القدور القدور التي تطبخ فيها قال وإنها لتفور باللحم وإنها لتفور باللحم كثيرة قال والله نتأكد ثبتوا خلنا اليوم نأكل هذه الوجبة وبعد ذلك إن شاء الله ننظر في الخلاص حتى في تحويل القبلة جاء في بعض الطرق أنهم عندما جاءهم المنادي فقال قد حولت القبلة جاءهم وهم في الركوع فاستداروا إلى جهة القبلة وهم في الركوع ما قاموا سرعة الامتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم علمت سنة اعمل بها فان هذا سبيل الى حفظها واما مجرد ان يكون العلم مجرد حفظ للادله ومعرفه للمسائل وتفريعات فقط فليس هذا هو المقصود من العلم والله اعلم وصلى الله على النبي ورحمه بين اذا الله ستر الله عز وجل على العبد يوم القيامه كيف <تصفيق> الواحد يجمع بهذا وبين طبعا المطلوب من العبد قضية أن, أن ليس فقط ان يستر نفسه بالذنب المطلوب من العبد أن لا يذنب أن لا يذنب لأن بعض الناس قد يتدرع بقضية الستر فيتوسع عليها الباب فيصير يقول أنا والله أستثر بستر الله أنت تعصي الله سبحانه وتعالى تعصي الله سبحانه وتعالى والواجب أن الإنسان يجاهد نفسه على عدم المعصية وكل نذو خطا لكن يجاهد الانسان نفسه على عدم على عدم المعصيه وان حصلت منه يعني شيء من المعصيه او ضعف النفس فيستتر مع الندم ومع الرجوع ومع التوبه بعد ذلك و اما حديث إن, ان لو انكم تكونوا عندما كانت أو كما كنتم عندي لصافحتكم الملائكه في الطرقات جاء مناسبته فعل حنضلة عندما قال نافق حنضلة قال وماذا قال إن كنا إذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الآخرة والجنة والنار ف يعني زاد إيماننا قال وإذا رجعنا إلى البيوت وعافسنا النساء والأولاد عاشرناهم وجلسنا معهم نسينا فذهب إلى أبي بكر وهو يقول نافق حنضلة قال وماذا فأخبره فقال أبو بكر أجد ما تجد نفس الشيء كلنا بهذا الحال فقال نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون عندي كما, أو تكونون كما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة بالطرقات ولكن ساعة وساعة هذا الحديث لا تعلق له بباب الذنوب هذا الحديث في الأصل لا تعلق له بباب الذنوب وإنما تعلقه بأن الإنسان قد يكون من زيادة طاعه إلى أمر مباح قول عافسنا النساء والأولاد ليس أنهم ارتكبوا, ارتكبوا محرم وإنما أنهم كانوا في في إيمان وزيادة إيمان وهذا حاله نحن إذا جلسنا بعض المجالس ربما ترتفع الإيمان ويزداد الإيمان ويحرص الإنسان وربما يعقد العزم على أشياء كبيرة فاذا ما ابتعد عن هذه المجالس يضعف ربما يعود إلى حالته الأولى وربما لا ما يعود إلى الحالة الأولى يكون قد تجاوز مرحلة أفضل اما عن حديث انهم اذا خلو بمحارم الله انتهكوها فالله اعلم بالجمع بينه وبين حديث ان الانسان يستتر لكن من من المحارم التي قد يخلو بها الانسان ما يكون فيها مظالم للغير فيحصل منه ذنب متعد الى غيره وهذا بلا شك أنه يؤاخذه الله جل وعلا عليه ليس مما يستر عليه هذا يؤاخذه الله جل وعلا هناك متعلقات به هذا يدل على وجوب الستر وأن الإنسان إذا, إذا حصل منه دم أن يستر نفسه نعم وهو يدل على المؤاخذة بالمجاهرة وليس بال بالستر وإنما الكلام على كيف أن بعض الناس قد يؤاخذ بأين استتر قال إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها واما هذا الحديث فيدل على ان المجاهر بالمعصيه يؤاخذ غير معافى يعني له لا يعني انه في عافيه ما دام انه لم يجاهر ان في لان بعض بعض المعاصي اذا انتشرت لا تقتصر شرها على نفسه على على صاحب المعصيه وانما هو من اسباب نشر الفواحش ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والاخره ومن أولئك الناس الذين يعسون الله جل وعلا جهارا لأنهم بهذه المعصية يدعون غيرهم إلى المعصية نعم قضية اعتناء طالب العلم بالأذى الجمع مع ان لا بد أن يكون هذا الشيء موجود على طالب العلم لكنه قد يغفل في الجوانب قضية في علمه عاملته ودرسه أو السعة، هذا شيء من عندنا. <تصفيق> أنا بضيق هاي شوي. شباب بيوسعونها بلا سلة. بس لا عاد ندمت عليه. الحمد لله صلواته والسلام على رسول الله. أنا بضيق هاي شوي. سؤال الشيخ كان وايد واسع. هذه بقى لها دروس ومحاضرات. الله <تصفيق> خير. لكن ممكن نضيقها قليل الله يحفظهم ياكم في قضية. كيف؟ حد شيء ولا؟ لا لا خلاص. نضيقها قليل في قضية أه يعني أه الأدب في التعامل مع. مش في التعامل مع. الأهل جانب الوالدين هذا في جانب في جانب آخر في جانب الزوجات اللي ضيقة في هذا الجانب حتى ما نتوسع فيها جيما الحب جنين ما قالت الزوجات ما <تصفيق> قالت <في> الزوجات ما يجيب الله يجيب الله هذا حافظ يا شيخ. هنقول زوجات لانكم أنتم مجموعة. <تفضل>. <أحسن> الله مبارك. السلام عليكم. كلوا أنت عشاء خلاص لا هذه كمالها موضوع ما تسجيل ولا فيه. تقول الله مبارك. فالتعامل مع الوالدين ومع الزوجة. الجانب الأول التعامل مع الوالدين كثير من الأخوة تصلنا إلى كثير كثير من الأخوة نجلس معهم نسمع هذه القضية قضية الخلافات بين طلبة العلم والوالدين خص حتى أكون أضياء في كرابه سبحان الله يعني كثير من الأخوة من الله سبحانه وتعالى تدين يكون الوالد حريص عليه من شدة حرص الوالد يخاف انه ينحرف او يذهب مع شيء من هذه الجماعات يسمع بهذه الجماعه وهذه الجماعة وهذه الفرقه وهذه كذا يسمع باشياء كثيره واحزاب فيخاف على هذا الابن فيكون من زياده حرص ومخبه من الوالد لابنه يخاف انه يمشي في طريق حتى طلب العلم سبحان الله كثير من الأخوة يتواصل معنا يقول أنا كذا والدي أنا والدي يمنعني والدي يقولي لا تذهب إلى مجالس العلم إلى حلقات العلم إلى المحاضرات اتركها لا تطيل اللحية لا تقصر الثوب إلى آخر والحقيقة أن الخلاف اللي يحصل بين بعض طلبة العلم وال والوالدين يعني هو ثمرة أنا في وجهة نظري ثمرة في يعني وهي محصلة في الحقيقة لعدم خبرة في التعامل مع الوالد وإيصال النموذج الأكمل والأحسن كم من الناس اللي يفتقد سبحان الله في تعامله مع الوالدين إبراز الجانب الذي حتى الله سبحانه وتعالى عليه وحتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثير من طلبة العلم ما يبرز جانب محبته للوالد وشدة اجلاله للوالد وإظهار ما في قلبه للوالد لو سألت بعض الإخوة وقلت له مثلا هل والدك هذا أسمعته أو والدتك أسمعتها كلمة تظهر فيها المحبة تظهر فيها الشوق للوالد تظهر فيها يعني أن هذا القلب الوالد له مكانه في قلبك له محبة في قلبك أنا ما أتكلم عن الكلمات العامة أتكلم بكلام واضح الذي يقولها الإنسان كلام واضح يظهر مكانة هذا الأب في قلبه ومكانة هذه الأم في قلبه هذه يا إخوة ترى مفتاح مفتاح عظيم في الوالدين تنال به باذن الله سبحانه وتعالى كثير من القضايا التي فيما بعد قد يكون بعض الناس يحسب لها حساب يخشى أن يكون فيها نوع من المعارضة من الوالدين ويكون هذه المعارضة ترى ليست مقصودة وهذه يحطها في باري ليست مقصودة هذه المعارضة ترى من الوالدين لأجل يعني بس مجرد هي معارضة فقط ليست لأجل والله هي هي هي نابعة عن حب من الوالد لابنه نابعة عن حرص من الوالدين لابنهما. فإظهار المحبة من الابن للوالدين إظهار ما في القلب من الابن للوالدين هذا يكسر كثير من الحواجز في التعامل مع الوالدين نجد جفوة كثيرة وكبيرة في تعامل خصوصا طلبة علم في تعاملهم مع الوالدين بجفوة فيه نوع تقصير في هذا التعامل انت ما يضيرك شيء تأمل في قول الله سبحانه وتعالى وخذ لهما جناح الذل من الرحمة جناح الذل وهذا التعبير اللي عبر به رب العالمين سبحانه وتعالى وعبر بلفظ الذل حتى يكون في نوع من نوع من الانكسار نوع من ال ال ال نوع من إظهار اجلال الوالدين واحترام للوالدين تعظيم للوالدين ليس إظهار خوف من الوالد أو الوالدة أنا ما أتكلم عن الخوف. لأنك ما يلزم أنك أنت حتى تحترم الوالد لا بد أنك فقط تخافه قد تخاف منه لكن تحبه قد يكون في قلبك شيء من التعظيم للوالد لكن مع محبه ما, ما يمنع هذا وأنت تستطيع أنك تقود قلب الوالد بإذن الله سبحانه عن قلب الوالدة إلى ما هو أصلح هذا جانب نأتي إلى جانب آخر وهو جانب إصلاح الوالدين الوالد يربي الوالد يعلم، الوالد يصلح ولده لكن هل ممكن أن الابن هو اللي يصلح الوالد يكون سبب في اصلاح الوالد هذا ممكن وهذا يحصل كله بتقدير الله سبحانه وتعالى ومشية الله سبحانه وتعالى تعمل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع والده يا أبتي يا أبتي يا أبتي إلى آثرة في سورة مريم اسلوب لطيف اسلوب جميل يبين له وجود أنها إبراهيم حاز على شيء من العلم الشرعي اللي من الله سبحانه وتعالى به عليه وهذا العلم الشرعي محبته لوالده وشفقه على والده ورجاء للخير لوالده جعله أنه يذكر لوالده أنه يريد له الخير وأنه يريد أن يتعلم هذا العلم يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يهتدي إلى صراط سوي صراط فيه خير من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى هل يمكن أن يكون هذا نعم هذا يمكن الله سبحانه وتعالى امتحن الانبياء عليهم والسلام عليه من هم الذي تري مع ابيه مع من هم مع مع امه من هم من ابتلي مع زوجته من هم مع ابنه ابراهيم عليه الصلاه والسلام في قصته مع والده كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع أمه عليه الصلاة والسلام وإن كانت النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركها وهو كبير عندك أيضا لوط عليه الصلاة والسلام مع زوجته كذلك عندك قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع مع ابنه هذه قصص ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي تحكي لنا واقع قد يكون جزء منه موجود في حياتنا لكن كيف نتعامل مع هذا الواقع وكيف فعلا نستفيد من هذه القصص التي تذكر الله سبحانه وتعالى حتى يكون لنا جانب إصلاحه هل ممكن انك انت تصلح الوالد نعم ممكن الوالد قد يكون فيه خير فيه كذا لكنه بعيد مثلا عن التدين بعيد عن كذا لكن انت باذن الله سبحانه وتعالى ممكن تكون سبب لكن اعرف ان ما يمكن ان تكون سبب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ومشيئه الله عز وجل الا بالمفتاح الاول الذي ذكرناه وهو انك تكسب قلب الوالدين تكسبك لقلب الوالدين يفتح لك ابواب ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى باذن الله سبحانه وتعالى تحصل منها على خير عظيم، حتى ما أطيل الكلام فحقيقة في فيه كلام كثير قضية التعامل مع الزوجة، <تصفيق> طيب التعامل مع الزوجة هي قضية أخرى أيضا كثير من الأخوة قد يشكي ويشتكي من حصول شيء من النفرة من الزوجة خصوصا من تزوج امرأة ما كان لما تزوج على تدين على صلاح ثم من الله سبحانه عليه وعليها أو قد يكون من عليه هو فقط وهي ما زالت تدين بعد ما تزوج بفترة فياتي الآن يتغير عليه كل شيء يتغير عليه ينصدم مع واقع هو يريد أن يغير هذا الواقع ما يجد قبول فيه الطرف الثاني يريد أن يغير الأفضل الأكمل الأحسن لكن ما يجد قبول من الزوجة فيحصل شيء من الخلاف يحصل شيء من الصدام ممكن يصل إلى حتى إلى الطلاق العاد سبحانه وتعالى يا أخوة أعظم مفتاح لقلب الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة كل ودود ولود عؤود التي إذا ظلمت في رواية صححه شيخ الله ظلمت أو ظلمت جاءت فوضعت يدها في يد زوجها وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى اشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن المرأة تثيرها العاطفة وإلى أن المرأة تحركها العاطفة هي اكمل في جانب العاطفه من الرجل وهي اقوى في جانب العاطفه من الرجل وهي في جانب العاطفه هي افضل من الرجل بكثير من بمراحل كثيره تعاملك مع هذا الجانب وتعاملك مع المراه في في هذه القضيه وبهذه من حيث من هذه الحيثيه باذن الله سبحانه وتعالى هو مفتاح عظيم الى اصلاح المراه ولا إصلاح الحياة التي بينكم المرأة سألت كثير من الأخوة جاءني غير واحد من الأخوة يعني يشتكي أيضا من خلافات بينه بين زوجته سألت سؤال بل سألت الجميع للأخوة. كيف هي علاقتكم العلاقة علاقة المحبة التي بينك بين زوجتك كيف هو التودد فيما بينكم الله سبحانه وتعالى يقول جعل بينكم مودة ورحمة ذكر عمرين سبحانه وتعالى ذكر المودة وذكر الرحمة فسألت في جانب المودة ما هو التودد الذي بينكم؟ أنا أسمحها كلمة طيبة. طيب الكلمة اللي تسمحها لو سمحت شيخ لا تقاطعني خلتي نتكلم. آه عشاء بعدين. آه تفضل تفضل ضلتي عشاء. سامحني شيخ طيب. ضلتي دعين العشاء سامحني. تقرب تقرب الرومانسية. تخط الرومانسية. إيه اين. إيه. الناس من دم جير ولا كنت بتقرب. في الله سبحانه يقول وجعل بينكم. مودة ورحمة ذكر أمرين إذا فقد أحد الأمرين في الحياة الزوجية تكون شبه مستحيله وكما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية قالوا كم من الأزواج بمعنى كلامه كم من الأزواج الذي يمسك الزوجة ويمسك المرأة وهو في قلب الشيء عليها لكنه لأجل مصلحة الأولاد وما رزق الله سبحانه وتعالى لها من الأولاد ذكر هذا رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية هذا الجانب جانب المحبة، جانب هذا الجانب هو المفتاح العظيم. المرأة كما ذكرنا هي الجانب هذا هو اللي يحركها، هو اللي إشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه. فإذا أردت إصلاحها، فهذا هو المفتاح. هذا هو الجانب الذي تستغله. هذا هو الجانب الذي انت تدخل منه بإذن الله سبحانه وتعالى إصلاح المرأة. مثل ما ذكرت كثير من الأخوة تسأل كم مرة تسمع زوجتك كلمة طيبة؟ وترى المسائل هذه يعني يا أخو ترى لابد أن نحن نظهرها وخصوصا إذا كان طالب علم خصوصا إذا كان إنسان يدعي التدين لابد يطربتها هذه القضايا المعدد خاصة المعدد خاصة طيب ف يعني كثير من الأخوة سبحان الله لما تهس على اشتقوا لزوجتك قال والله سمحكتنا طيب كم مرة في, الـ في, الـ في الأسبوع فقال والله يقول لي والله مرة مرتين في الأسبوع سبحان الله وأنت تشتكي إيه حقه هي حقها هي لا تشتكي ممكن إذا ما تسمعها في اليوم الواحد عشرات المرات ترى كنت أنت مقصر عشرات المرات في اليوم واحد ترك مقصر تسمعها كلام الحب كلام الغزل كلام اظهار الشوق لها اظهار كذا سواء كان بالرسائل سواء كان بالاتصال الى اخر إذا ما اظهرت هذا عشرات المرات في اليوم أنت مقصر فإذا ما أظهرت هذا الجانب لا تشتكي تقول زوجتي فيها كذا فيها كذا فيها كذا لا تشتكي لأن هذا هو الذي يحرك المرأة هذا هو الذي الجانب الذي تستغل لعجل إصلاح المرأة ثم نأتي إلى ننظر في تعاملنا مع الغريب مع من هو خارج البيت تجد التعامل آخر مختلف تماما سبحان الله تجد فيه احترام في محبة في ظهار مودة إلى آخر لكن لما تاتي القضيه الى قضيه التعامل مع الزوجه نجد هذا مثل هذا الخطاب طبعا هذا جانب يا اخوه باب يفتح لنا باب للاصلاح باب للا باذن الله سبحانه وتعالى كيف الانسان يستغل جانب طيب يكون باذن الله سبحانه وتعالى فيه ثمار طيبه لاصلاح للاصلاح بين الزوجين وإصلاح المرأة بإذن الله سبحانه وتعالى فأسأل الله يوفقنا وإياكم